استولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله صفا آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتْ سَمْرَاءُ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وليس الذكر كالأنفا وثا وإنني سميتها مريم وإنني أعيدها بك وذريةها من الشيطان الرجيم أتقبلها ربها بقبول حسن وأنفتها نفاة حسنة وكفلها زكريا كلما دخل عليك ذكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن